أعوذ بالله من الشيطان الغجيب بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله يا ذي الحق لتدقلن المسجد الحرام فتحاً <تصفيق> قيبا هو الذي نزل رسوله في الغدا. لقد صدق الله رسوله يا في الحكم لا تدخن المسجد الحرام ان وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ يا <تصفيق> فَحَمْ <ضريبة> هو <تصفيق> الذي أرسل رسولًا. Oh محمد مذور الذل لقد صدق الله وَمَا لا إِلَّا فعلم ما لم مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ هو الذي أرسل رسوله و الله لي رسول Muhammad Madhul al that محمد, محمد رسول الله سیطا کنید وَمَا صَلُبٌ فِي الْجِيلِ كَذَا إِنْ يرجب الزرى ليبيض به ملق يرثوا واجرنا بسم الله اللكا فصوم النيريق والله انا لم ترى كيف صار يا the o ألم <تصفيق> تر كيف فعل ربك بعاد the mm -hmm. يا جوابا وأما إذا بدت له فقد رعلي فَأَنَّمَ الْإِنسَانُ إِذَا مَدَتَنَاغُ رَبُّهُ فَأَتْرَبُهُ وَفَقَدَرَ عَلَى الْإِرْزَقِ حافظون على طعام المزمدين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وأما وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ مَن يُعِينُ كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الماء أكلاً لماً وتحبون المال حباً جمّا كلا إذا دقتك تل أرض دقتك موسیقی ولا يُسقُو وَثَقَوْا الله العظيم الفاتحة إن القرآن يهدي للتي هو اقوى. صدق الله العظيم. الله العظيم. كل القلوب الى الحبيب تميله. وانت خير شاهد ودليله. اما الدليل اذا ذكرت سال فالدموع العارفين تسيله. فهكذا اخوة الامان والاسلام. عشنا واستمتعنا في هذه الليلة القرآنية المباركة. مع ذلكم العلم القرآني الازاعي. فضيلة القارئ. الشباب. الشيخ طه النوماني القارم بجمارية مصر العربية والعالم الاسلامي كله والانتقال باتعاد الازاع والتلفزيون المصري والمقيم بمدينة القاهرة نقلت العذرتكم من ازاع المحلية والاضواء القاربائية ومن داخل قورة مخزن القراش المتنقل عبر انحاء جمهورية مصر العربية والخدمة الفندقية الممتازة ادارت ابو فخر ممطاهر ومنها والبغلات تغمض اللهم الفقيد الكريم برحمته وعزل على اهله وزويه الصبر والسلوان لله ما اعطى ولله ما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى ان لله وانا اليه راجعون ان لله وانا اليه راجعون ان لله وانا إليه, وإن اليه راجعون شكر الله شاعركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله